وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي والاولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب الا ان قالوا او حرقوه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 لننجينه وأهله واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وَمِنْهُمْ من أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ العنكبوت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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك we hebben een vriendin, we كتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قُل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب يأتينه بغتة وهم لا يشعرون يَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ويقول ذُوقُوا مَا كنتم تَعْمَلُونَ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 فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ويتخطف النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثولا للكافرين Kijk maar naar de En wat